السلام عليكم اود بالسمع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بالله تعالى بسر ينفسي ونسجع في اعمالي انو يليق وتعالى خير من جلنا ومنه هذه لا هو شيء ودا الى الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم لعبنا إلا معاً لم تنائم من هكذا أنت العليم الحديث بعد وصلتنا استنبهوا هذه القصص القرآني كما قلت يا أخوة في بداية هذه القروس من هدف دراسة القصص القرآني قلنا بأن الهدف من ذلك إنما هو العفرة والعظة كما قال ربنا عز وإلا لقد كان في قصصهم عفرة يقريب ألباء المولى عز وجل لم يقص علينا كل ما حدث مع الامم الماضيه انما قص علينا ربنا بعض بعض على بعض الاحداث ولم يقص البعض الاخر قد دماغ ذكر المولى مرات على بعض الاحداث ولم يذكر البعض الاخر كل لامرين الامر الاول لا يشط عن ما يفعلون ويسالون الامر الثاني أنما ما حدث مع الامم الماضية هو ما سيقع مع امه النبي لذلك المولى عز وجل ماذا ترون من القصص القرآني اعلم يقيناً أن هذه الأمة ستتنكب وتقع في وقعت في أمم الماضية لأن الرسول قال ذلك لتتبعونا سمن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة حتى لو دخلت زحر ربي لدخلتمو قالوا يا رسول الله اليرود والنصار قال فمن ونحن متبعناهم في كل شيء لذلك المولى عز على ماذا عن قصة بقرة البني إسرائيل تعلمنا أنها دوء صعبة نفس ما يقع مع هذه كمة أيضا ألوى التأخير عن الاستجابة لأمر الله عز وجل ربنا يقولون اتباحوا بقرة أي بقرة تبزئ لكن إخوة ربعاً للقصة فقال إدعونا ربك وإدعونا ربك ربك وإدعونا ما هي طبعاً عزلنا على تفاصيل البقرة دي فشددوا فشدد الله عز وجل عليه الكثير من الأمة يفعل نفس الأم ربنا أقوله بأم شرعه فتجهد التأخير والتلكم فنشدد المولى فبارك وتعالى نحن وقالعيش مع قصة أصحاب السابت وهذه القصة, القصة قلنا المولى فبارك وتعالى ذكرها بصورة البخرة مجملة وذكرها في سورة المساء وذكرها في سورة النح وذكرها بالتفصيل في سورة الأعراف وقال ربنا تبالى وتعالى في سورة البطر فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين لكن التفصيل جاء في سورة الأعراف قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم اليوم سبتهم لا لَا يَسْبِكُونَ لَا تَأْتِيْهِمْ كَذَلِكَ نَبْدُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ فقلنا بأن الآيات بدأها المولى تبالك وتعالى بسؤال الخطاب موجه لمين واسألهم بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من؟ ليسأل اليهود الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة طب لماذا بدأت الآيات بقول الله عز وجل وسألهم؟ المولى عز وجل يقول ألم طرح؟ لما مثلا اصحاب السبت ما فعلوا وهذه القريه التي بنى المولى تبارك وتعالى اسالهم عن القريه دي. لماذا وقد ذكرنا الدرس الماضي قلنا هذا الامر من المولى تبارك وتعالى لبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولبيان صدق القران الكريم لان الرسول بيخبرهم عن امر وقع مع ان مع اجداده يعني تجينا أقول لك والله إذا أنت أشكران ابن فلندة جدك العاشر حدث معه كده وكده هذا إخوة ان كان النبي كادداً يقول لك صادقة في هذا الكلام فهذا تعريض بدعوتك يقول الدعوة كلها دهداً ده من من أساس لما يقول لك أنت فاكر جدك ابن فلندة كان يشتغل إيه؟ كنت عارفين كده القرص ما كان أعمال يبهذا كنت تعريب بدعواتك لكن إبهاء صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم سأخذركم بما حدث مع أسلامه وفيه أمر آخر يؤبى قالوا إن هذا تعريب وتنكيل ببني إسرائيل يعني كل لم تستجيبوا لهذا النبي فسيحدث لكم نفس ما حدث مع مين مع من كان قبلكم حينما مسخهم الله إلى قيمة فلا تتحيروا على شرع الله عز وجل وسألهم عن, التي كانت حاضرة البحر. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر بدون ذكرنا في هذه القرية مرعد أن存 implied في البحر لأن يعني قريبة من الناحظ du bach القرية اسمها ابن عبث خلال بالصحيح هي قرية الناحظ آ的 قريبة من دمش Tri القارية غريبة من unterwegs سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هذه قال اخو المولى تبارك وتعالى قام راهم بتكليف شرع امرهم بايه بتكليف شرع كلمه نفس الماضي السنه قبل التركيز لما المولى عز وجل اخذني امرك بامر شرع هذا بعمل كيف تتعامل مع القريه دي ربنا امرها بتكليف شرع التكليف الشرعي ده تنظر به ايه المنظور اللي تنظر بالتكليف الشرع هذا المنظور يا اخو انا بدي احسن لأن ربنا لما كنفت بأرمى التكليف دي أقولنا عن افعل أو لا تفعل طيب افعل أو لا تفعل لإيه؟ لمصلح تكينت لأن ربنا أقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ليه؟ لمصلح تكينت من المستفيد؟ قامت هزيك لما ربنا أقول لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفاظوا الخروجهم ذلك أزكى لهم تقول لهم غض مصرك ليه؟ لمصلح تكينت لان غض البصر قال يقول لحفظ الفاضح. لان هاد القمر اقهر لقلبك. لان انت تنظر الى امرأة انت لا تصل. خلاص. توحط مع البيت تجد انت مش حاجة دسلتك ولا تجد نفسك. فهذا فسد لقلب. طب لما ربنا حرم علينا الربح. ليه? لمصلحة دي كلامتك. ربنا يلحق الله الربح ويلبط الصدقات. ليستحبنا بقضو مش يصدق الكلام ديه. ومش عادت أن ربنا أحرم عنها لبن مصلح يقول لك هذا المصلح تبن نجيب وهجيب عربية بها يقول لك عربية ما هي شغالها وهتنوز حجيب فروس ودائل والتائل عربية خربت وعليه جابت يقول لك يا ربنا أن يمحر الله ودائلها ما حد تدخل الموضوع دوليه في عابد فاحظر من هذا الأمر يقول لك أنا ضمان ما اعتبر بغيري ولا اعتبر الأمر الشرق ربنا يقول لك افعل الأمر هذا المين يقول لك ما ت... إياك أن تقترب من الخبر لمصلحتك أمد. سيقول لك لا تتصليبينك والحبيتك بخليك. دماغ تقول حكذا وتسرى وتعيش إلا بهيه. يا أخي هذا ليس لمصلحتك. سترى أثر هذا الأمر يعني. في أخوة أربنا يقول لكي كذا أو لا تفعل كذا لإيه؟ لن تعرف كذلك المصلحتك. الأمر التالي. أن تعلم أنك عبد لله عز وجل. باختيارك أو رغمًا عن أنفك. أنت عبدي لله عز وجل. رضيك أم لم ترد. فهي خليك محترم. وينسى مؤدك وكون عبدا لله بإرادتك. يعني أنت عبدي حتى إذن ربي كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدي. حتيجي وتحشر على أنك عبدي. يبا لازم تتعامل من هذا المنطلب أن عبد لله فخلاك جميلة وبعبد لله بأول دقيت أضع عرفك عزيزي أمر الثالث يا إخوة من لوازم العبودية قال من تعرفت عبد أن يستجيب العبد لسيده مش عبد يقول العبد روح طبعا يستجيب لأنك عبد يستجيب طيب لو عندك عبد يتبعث المشوار والمشوار غيره يقول قال يا أخوان ده عبد يعني تجد ده عبد آب فالعبد لابد أن يستجيب لسيدي أمر يا أخي إخوة إن لو فكرت في النقاش فإذا أنت كده بتخلع عنك سوبي العقودية وتفقسه سوب بأخ يعني أول ما نفكر لناقش مين بليس فتبين أقول لوسي بيال طبعا انت ليه انا خير ومن وخلف من دار وخلفته ومطين تطيل من الضوء من مقدار النقي وله اهل الصاد اللي يثبت للمخطوط وده طبعا في حوارات انت كده دخلت على نفسك ورقت وجودي طالما تعبد اهمك انت ايه ان تنفذ امر ربك عايز زوج طب ربنا كلفهم بايه القريه دي كلفهم الله عز وجل ان يصطاد الحيتان السمك يعني. في كل ايام الاسمت. ما عدا? يوم السمت. صد في كل ما عدا ايه? ما عدا يوم ايه? يوم السمت. احنا خلنا لما دايك تنظر برضو تجليب الشرعي. عند ربنا تباره قال لك صد كل ايام ما عدا السمت. ايه اللي زعلك دي إيه؟, ايه اللي يغضبك في هذا الاخر? ربنا خلقه وقال لك قلب اصاخير ايه اللي زعلك يا خلقك وقال لك سيب دعيتك ايه زعلك يا عم خلقك وقال لك تصحى الساعه 3:00 الصبح تصلي الفجر ايه زعلك كده وخضرابوت هو تلف وقال لهم كل الايام ما مين ما عدا موسى ده امر من الله تبارك وانت عبد لله والعبد رابوت ان يطيع سيده لا بدي انت تستجيب لامره يتطور التطبيق خلاص اخو على سالك انا بقول ان ياكل بعض الناس قد يستجيب لبعض التكليفات الشرعيه ويسير بعض, بعض التكليفات يعني مثلا هو بيصلي وصوم ويطلع يقول لك دي رفعت على البنك يبنى هو ان قرض ولا حاجه فتقول امرك في الصلاه وصيام ولا حرب على طبيبك دي انت استجبت ده أمر عجيب طيب انت اطلعت المسجد كنت بتصلي نظرت الحرام طيب الامرك تصلي بشيء لغض بصرك طيب انت بتطلع بتختفف ولا طيب شوال اللي امرك بص إياه ولا ما تختفش طيب انت بتسرق اللي خلقك قالك قال تسرق ليه انت بتستجيب الامر وتطفف الامر وخلنا احنا احنا تجي ايام تجيب بعض الشباب وقت الامتحانات يجي صنع بعد المتحانات. جاء الله ربنا سبحانه وتعالى بتعطيش إلا إلا وقت السلطرة بتكيف على شرح إلا بعض الناس يشوفوا إلا في رمضان ويدخل رمضان تليها طبعا السبحة والجنبين بيضوا فيه لعد في الجامع ويحرص على الصقوف الأولى وما يطلق سبحان الله بعد رمضان لا تراه بعد ذلك. يخطب ما هو ربي رمضان هو ربي شوال. وقال لك سلّف رمضان. وقال لك غير رمضان. يعني رمضان دروه ربه وشعبان وشور بها رب تاني. تنفعش تستجيب لأبه وتطلق أم. تعبد أمر. تعبد الله عز وجل. التي أمرك الباب عز وجل. بها. وزاك يا فان احنا قلنا ايه? ان على العبد قال لا يفكر فيه? التكليف. لكن تفكر فيه? متة جنفس. ربنا قبل متصير رمضان. ايه اول يوم رمضان احمل ايه? قالوا ان شاء الله الشرطة عزم العزم ده أنا أصولي لأيك باربط عليك. ولكن أسألك أن تعينني على هذا الأمر. عارف يا اخوانا يسهول عليك الأمر اشترك يا ربنا وفقط طب قال لك تسحى تصلي الفجر. كيف يا رب أنا هنفذ الأمر ده. ونبادري. من نجي منبه. مش واحد يا رب أعيني على هذا الأمر. بنعيني. وإذا كنت تقول لسالة نتصلي إياك نعمل إياك وإياك نستعيب نستعيب إلا تضرقك هم؟ مهما كان يخفى الأمر بالنسبة لك إبقى ربنا عينك عليه ويوفقك المولى تبارك وتعالى لكن أما تقول الله طبعا ما جاءت الأمر الشرعي رمضان خلاص في الوقت أين شهر كامل شهر كامل ومش هاكل ولا يشرب ونوعد مع أصدقائه ولا يزوف ولا تجد يسكل عليك الأمر الشرعي لكل يوم ب كنا قلنا أن عيسى عليه السلام ماذا قال ابن قال لا تقول. لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا عرفت تفكر الاثنين؟ لما أمر؟ دي الوحن عايزي ناقش على الوجهات ليه أبا بكذا ما أبا ميش بكذا؟ وصحب الفجر وأنا مضهر وأنا براحتك أنت كده مش عابت لأتوانا لكن بما أمر؟ يبقى أنت عايزيت عايزي ناقش أمرني باي؟ عشان ننفذ العهد اللي ربنا هي. عمرنا عشان ننفذ العهد اللي تباعد وتعالى. زي في قولنا قولنا سيد عيش لما ساعدتها المرأة ما بقى له الحاق تاخذ الصوم ولا تاخذ الصلاة قالت له هي. قلت له كنا نخيضوا على عهد رسول الله. فنؤمر بخضاء الصوم ولا نؤمر بخضاء ليه? الصلاة ليس. وفيه في الدنيا اولنا اللي هكتب انت ربنا أمر. امرني بيت. قال لي اروح الحج. الوحرم عليكم صيد وذبري ما دمتم فور. طبعا اعمل ايه? ابطل الموحل مخلوق فعش اسف. اصطادي اصطادي ابي. خلاص? اتقوز ها? اه? خلاص طيب. النور اللي قال قال تأتيهم حيطان ويوم سبتهم شرعا. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. السبت كان كل ايام بسبوع زباط. لكن المولى تبارك وتعالى قال اذ يعدون في السبت. معنى يعدون يعني في ناس بدأ تعتدي وتصيد امتى يوم السبت اليوم اللي وجونا حرم على مصير فيه. فطرع انت تعددك على امر امر الضوء زيادة فيه. فامعاني وتشديدا عليهم. اصبح السمك يأتيهم في يوم السبت بس. في الغاد. يأتي السمك يا اخوانا يوم السبت كده ايه? يأتيهم حتاما يوم سبتهم شروعة. يأتي السمك طافي فوق الايه? فوق سطح الماء. لدرجة الوراء مسكوا فيدك? يسترق. ويوم لا يسبتونك وياجهتين. وانت يا اخوان انت لما يديه لك انت تعص ربنا. ها? انت عن الحرام ودي واحد يقول لك والله طبعا ده دخلت في باب الحرام تيجي المصايب تيجي لك لغايه عام تيجي ليه انت ما بعد ما دخلت ما بصرك ولا حاجه بدات تزني تيلا طبعا ابعت كل اصدقائي السوء والحبايب والاه ها بكل الحرام الى المكان الذي أنت فيه فهم طبعا عصوا اعثاله ولما السوء اللي حصل المولى تباركت امعالم في العقوبة للسمك بيدوم الليومين يأتي لهم السكرة. رديك الايام للسمك في المدى. كان الرجل منهم يتورك. يدخلوا على بيت الصاحب صديقه يعني. يشم عنه رائد سمك. قوله انت عندك النهاردة اللي بتشوي نوني عنهوت. يقول له نعم. يقول له طب ربنا الحق ربما هل من أصدق يوم ده؟ فيسيبوا طبعاً أولاً عشان العقوبة في زعائي فاجي عد عليه سبوع اللي قال ياليه برضو بيشه فأنت محصل بكش حدا؟ ياليه محصل بيش حدا؟ يعني شكالباك وله السامق أكثر كبير من يوم ده اللي بعد فحملوا بهذا يفرد الإنساني أن يغطروا بهذا لذلك إياك أن تغطروا بحيم الله عز وعلاً راح يشوف له عربيه غيرها ما انتوا مش عارفين خدوا الشاور ده وشاف الدنيا طبعا فهو افتخر ان ربنا راضي عليه عشان هو ايه عشان هو بيديله احنا خدنا في اول درس قلنا ان تاخير العقوبه القدريه يكون لايه لامرين يا اما <تصفيق> لا من هلو السورات المتين طبعا هل نخبر الامر الاول لعله هو يتوب فبناخر عنك العقوبة ليه عشان تتوب انت نصرت الامرأة مسجد جيت عربية خبطي فت عملت اي عامل احتابت واحد جيه رجك تقصرت مسلا الى عام انت وماك فوصف سبحانه الله اللي لسه يا الله عزيز طال انت عملت المعصية وما حسرت لكش حاجة صحة زي توب بو ويقولات كويسية في فلوس يبقى بنا أخرك ليه عشان تتوت أخرك عشانين؟ عشان تتوت الله ما تتش يبقى الأمر الثاني يبقى أخرك إما أن تتوت وإما تدست دراج إذنك رسول قد إذا رأيك الله عز وجل لا يعقل ما يحب شوف بحيته به وهو مقيم على معاصي تعرف دي نعمة ولا نعمة؟ <تصفيق> أنت تعرف إمتى أنت عظام من ربك ولا ولا ولا ابتلاك ولا اختبار؟ لما تكون انت على طاعة وربنا يديك ما تعرف الحمد لله دفلتك وضعته للعالم طب أنا على معصي ربنا بالديني طب أنا بعصيه وخيرات المورة طب ربنا تعالى تأدموني لما رسولاً إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه هو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج ثم تلبون الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مش فرمين شيء يتنجرون أبواب كل شيء أولاد والنساء وكل منتحايف كل أبواب كل شيء حتى إذا فارحوا بمأروفهم أخذناهم بغتة فإذا هم مجلسون شوف الأمر إيه فقطع دابر الذين ظلموا إذا ما أخذ عزيز المقتدر فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إذا ربنا أخر عنك العقوبة إيه الأمر إيه فإياك أن تغترني الله عز وجل العالمين إذا ربنا أذنبت ربنا إيه والمرة طبعا قلتها لن يعاقبه فأهلي قال يا فأنا واغتره بحيث الله تبارك وتعالى فبدأ بهم من يعتدي من يعتدي على حلمات الله تبارك وتعالى احنا قلنا قلنا في امرأة بدلة احنا ننظر فيه من التكلفات الشرعية التي كلفنا الله بها هل التكلفات الشرعية اللي يخلنا شاقة علينا؟ يعني هل ربنا كلفنا بما لا يضعك؟ فيه تكلفة لا يضعك عليك؟ ذكرنا لا يكلف الله نفسا إلا؟ ليه أخونا؟ طب بسالك ليه ما لم كلفنا الله بما لم نكن ليه؟ مش عارف كيف يا ليه ما ما كلفناش بما لا. لا. ل... لم نضير رحمه بيه عشان مش عايزين نعبيلك مش عايزين نستغفر لك لماذا لم يكلفني بما طرق لانه هو الذي خلقني وهو اللي خلقه هو اللي خلقك واللي يعرف ايه تعرفوا جيت هتقدر عليها وفباش عليها؟ لكن زيك احنا قولوا في البشر وقولك عمروا قانون عمروا قانون قانون ده اللي ماشي مع الناس ده اللي مصدين بيه لك بعد فترة ولا فلا لك ده القانون ده هنثبت في مواد بعد ما طفل موادر الموادر عايزين عملها تعديد بعدين موادرين عايزين نحزفها بعدين عايزين نغير القانون ده قانون ديه باشا باشا سبحانه تعالى هلا يعلم من خلق ووضطي في طب ربنا كلفنا بالصلاه قلنا الصلاه دي صعبه علينا يعني تجيب الصلاه الصلاه شقه كام يا الوقت اللي تستغرقوا انتوا في الصلاه خمس دقائق في الوقت طب 15 تصلي 5 في 25 دقيقه ساعه و 5:10 دول خلاص دي 50 ساعه في ال 23 ساعه رمضان بسهول كم شهر يقول لازلت شهور؟ بسيام وست شهور افطار؟ طب واربع شهور؟ طب شهرين؟ شهر واحد بس. بالسنة. شهر واحد فتنشر شهور. طب تيجي للزكاة تطلع كم نص مالك؟ ولا ومع المال ولا تلتي المال؟ اتنين طلع معاك مئة الف تطلع في طب الحج؟ هل لك مصبع لي سنة؟ مش قادم ما ما فين يا اخوان التكريم؟ طب انا وصل وتعيد تنوارف اعطي. طب مش احنا نام. ريح عم الحد كنت كده ونام وصدي الدولان. طب انا في رمضان صايم ومريض. افضل واخد يومها. طب مريض ومرضة حلازمنا على قول اضعي مع الكلام بسرية. ما موصلش كده. طب انا احنا متفضل. طب انا مسافة افضل. فين اخونا تكليف هالتكليف شرعي كده صعب عليه? طب في باب المحرمات. أنهل أكثر الحرم أو الحلال؟ اللي حرموا ربنا على أكثر الله حلو أيها الله أكثر؟ الحلال أكثر، ليه لأن المحرمات ربنا زكارها حرمت عليكم الميتة والدم والأحمة والخلزين عدوهم كنتي حرم عليك الميتة والدم والأحمة كل غسل، كل ضلي، ما كل ماعز، كل فراخ، كل سمك أنا حرم عليك الخام، أبعلك إيه؟ شرب عصير، شرب دبل، شرب كل إبراحتك زي اخونا باب المباحب يجي لكن الشيطان يباح لك كل اشرب مية وقل لك اشرب خضر. شفوا خلي في ايه? اصل البيلة دي دي علاجك فيها انت. عادي خاطر عندك الكلة عاجد عبالة. زيب لك كل الامور الحالية وكل المباحب ودي الحرام. زيب لك كل الحالة وكل كل حاجة ويقول لحمة خنزل. ده صبت عمد طارة وبيعهم. اخونا بالامر ايه? ما فيه تكليل شرع ربنا يكلفنا به صعب عليه. طيب. البلد اخوانا قسر واللي كان مقصر. قسر متأل اقصر. قسم اللي في من في كلا الصالة والسكت. وقسم تاني عمل ايه؟ عمل وحيي. احتال. على شرع الله عزواني. عمل وحييه دي. السمك ليه يوم السكت كنا نحط الشرق كل جمعة. ويجي يوم السبت ننفر السمت. ويجي نصور. فاجي داخل السمت لاسق في مينة ني نيجي يوم الحد نسحب الشمت بقى صيد. بعد الياسوم ده فيه? نصدنا اين ده? صدنا هو الحد. او نحفر حفرة وتجي السمت يجي سمت النقط. الحفرة دي ها? وقعد فيها الغابة بس. ايوم السابط اضلع. ام الحضة اضلع. كده ايه? نصطدمشه بايه? نصطدمشه بايه? نصطدمشه بايه. شوف اخونا الالف الامة بنتحالي برضو على الشرق في كثير من الامور. على الشرق. في كثير من الامور. واحد عزهم لكمة? بروح لواحد والهم عزهم بس. الله ما فيش حدودك تشتدي العربيني. اللي كان يكون خمس خلال في الان. ماشي عددت للعقول دي في, في بس بجسط. على كل شهر الناس ماشي. فبعد ما يشتدي. تبيع العربيني. قولها بيحها بكاب عشر الاف كاشف. قد عمها في الغرن. واصلت المدى. كده ايه? بيعك اشتريت? لكن الغرط بيعك اشتريت لاجل السيارة وانا اللي عايز كروس. هو انت في الحالة برشاهد. رب... طابل الرسول قال لك لا نكاحة الا بوليه. وشاهدك عاد. ولازم تشير هذا النكاح. يجي ده والله بس انت وارع كده وانت حبيبنا. ها? وحنا كده والسقن عنك يا يعني هل انت وارع دي انت حلت لنفسك الحرام? ابحكي لنفسك ما حرم الله عزو الله عليك. اين الوليه? لنا الاشهار. اخوانا ايانا وراته نكحت نفسها بغيطة نكاعة وها باطل. العرب موجودة يوز احدنا تقدم على ابدأ. اخوانا بالعمر ايه? بازلنا على مي? على الشب. طب ها بصلا هي عشان قدر بس المعاش بتاحها ما ي... ايه معاش من ابوها في المعاش وانا ي... نزويها السابق. ما يضعش. فاحنا نعقد كده من غير ايه? يعني فعملنا اشهار الناس كلها بس مش هنوسك. انت بتحيير على مين? فهي نفس الامور اخوه. فهم تحييروا على مين تحييروا على الشرق واصطادوا ايه? انت واسبت? بس بحيله. وذلك احنا اخوان ايه? ايوب استخداني قال يخادرون الله كأنهم يخادرون الاخفاء. ولو انهم اتوا الامر عيانا لكان اهوان عليهم. شوف. لما انت اشترت العبودة دي. اصطف في نيتك. انت بتلفهم. لو كنت تعتقد أن الله لا يعلم بالحيلة دي تبقى أن تجد كفرتي من الله وأنت لو تكابت بقى أهوان من إنت إيه؟ من إنت تخدع ربك سبحانه وتعالى لتعملوا مع مين؟ معلسك في الشهور مع زوجتك في البيت عشان مثلا فأهوان لكن مع ربك عز وجل الذي يعلم الصغر وأخفه هو عارف نيتك ويعلم ما تبارك ودعم نيتك إيه؟ هبا راح وفي نيدي هجوز فلانا دي خمس سنين كنت شيحضر سنة فيه وراح عملت العاقب وشهر قلت يا اخي ما بقلبك يبقى انت عيش معا في الحرام والعاقب نباس ولو حتى لو اتجوز بقى الف لان لازم العاقب يكون على مين على التأميت بقى زلو خلاص ان شاء الله جوشت بجميع الاخر وقت العقد. المنا حدوزها ألف سنة. وإحنا عمي الشيخ ألف سنة؟ يفسد العقد. طب هل فين طب 100 ألف سنة. قوله يفسد العقد. بلازم العقد على مين على التأمين. فنفعش تحيل على الشرق. أنت لو عرفتك أنت بتعمل كده. وبتقول لنا ربنا لا يعلم. هذا واحد يقول لنا. وطلقت نجيب لها واحد محلل عشان خطرية. ده طبعا دخلنا ده, ده زينة. وزواجه منها لا يحلها لزوجين يعني لو يتجوزها لاشا قطر يحلها لزوجها هذا لا يحلها لزوجها طب عملوا كده يبقى الأول ميزاني وزوجها الثاني يتم يجوزها في كده بيز لبرك يا أخواني مع الحرام ليه فحش أصلا فحش على الله عز وجود ربنا عارف انت نيتك تعمل اي فعله ليه فعله ليه فعله ايه قام يا أخو ضيق بعد ذلك يا إخوة أهل القرية يقسموا يتم قسم ثلاثة أقسم قسم عصر ربهم عزيز كل عصروا ربهم يقسموا القسمين نص اصطلتهم بالسد وناس اللي فعلوا مين يفعلوا هذي الحين لذا القسم الأول اللي هو, إيه؟ اللي هو عصر والقسم الثاني هو أهل الإيمان الذين احتسبوا عليهم يعني نرهم مين حضروا ده غامل ده لا يدوت ده حرام بفعل معصية على شرح الله عز وجل ده ليه الأهل الإيمان وقث مثالك ده, ده طبع شافوهم عن معصية ولكن لهم لم ينكروا عليه فكان قسم الناس اتنقوا معصية والقوم أنكروا عليه وهم أهل الأيمان والقوم الثالث إيه؟ هم طبعا اصحاب السلبان ما قيت لهم ايه اردوا بما ايه اردوا بما يدفعوا من هذه الايه من هذه ليه. طيب واجب المسلم يا اخواننا تجاه المعاصي لما انت تشوف حد بيوز بي ينفع في على المعاصي خلاص لازم تنكر عليه إن انكار يا اخواننا يكون في شروط الامر الاول ان يكون متفق على انكاره يعني الشيء اللي تذكروا عليه ده يكون العلماء أجمعوا على تحريم هذا الأمر يبقاش أمر يعني فيه الخلافة من الواقع تمكن لا لازم يكون الأمر ايه؟ مجمعا على تحريم الأمر الثاني أن يكون ظاهرا غير مستتب شفتوا فعله تأكيد المعاصلة انت تذكروا بيه؟ ان عمل حالي مختشة نذكره بيه؟ يقول لازم يكون الأمر ايه؟ ظاهر غير غير مستفر يمش حطه تمر الناس على شرقينه أمر الثالث أن يكون في الحال يعني أذكره إمتي فأنا أمر ما عرفنا عن ملكا وقت المعصير شونا فلندن شوف تك متشغل سيارة من سنة 2005 بس ما رديش يعني أذكرت مذكرت دي وعتي نبقى أبع أقول لها عدنا وقنت السيارة وتجيته دي تشيره فسرنا يعني لازم يكون ايه يكون التركيز بيت التركيز في الحقي لازم يخرج المرشود يخرج قال حديث برا منكم مكره حلويه بيته الا يستطع في الرساله فالا يستطع فتبقى فالا يستطع ما فيش ما بعرف ما فيش انصحصح بعد القلب دي بعدها انا وَلَيْسَ بَعْتَ ذلك مِنَ الْإِيمَانِ مِثْخَالُ حَبَّةِ خَرْبِ السؤال يا إخوة ليه المسؤول في كود لأمر ألف من لم يستطع قال لك مرام فلويوه بيدك لأن لم يستطع فبالنسان لأن لم يستطع فبقلب قال لك سنونك فإن لم يستطع ليه يقول لك فإن لم يستطع لا أفترض أن يمكن ما يستطعش في لا أحد يوم يتقلق بوربا نعم <تصفيق> لان اخوة موضوع الانكردة ستأتي عليك بعض الاحوال لا تبنيك ان تغير بيدك ولا بلسانك. في احوال حتنوره على التنسي. لان اخوة ورسوك المضرأة منكم من انكرة فلغيرهم بيدك. مادش فاين لم يستطيع. يبقى واجب يعني ايه ايه ايه اقول من شخونك شخص غدارة عندما تبرجه بالشارع بتروه واخدها الامينة. ودخلها يجي ناسها طبعا ها مسكين ابو اتلين. يجي ناسك وطبعات الدهنور معروفا عن المنكر. هيا اطريقات يا ابن اخره. ودخل الحمول. بس انك فاكل التكليف الشرعي ربنا اجلبك به ليه مصلح تكيد. فبمره ام ما نشوف الضوابط. اه بعض الاخوة طبعا قال لك احنا هيا فالرامة من كرم في الغير وبالك اللي بصورك اللي بصورك اللي قال لك بقلبك واحنا بتعصر غيرها دي. ده في القلب طيب بلسانك نحن بسعب نطع المشاكل شيخي بليس سرور بليس سمع ربعنا اكتوق التغير بليات شوف قهوة فشة بمتصر مزيلوا من كل ما هشوف مدى ببرجة مش عارف اي فعل كي صغير فعل أخوني شوفوا ما فاهم الشرع واسوبوا تغير بليات دلوحك الى واحد كي معا ما حيبه رحانه غير بيدك عشان هاو مسيقك هاي طيب بلسانك لا تراني ده ش واحده انت ما بي تطلع بين اختي لو سمحتي رسائل برضه ما ضاش عليها اه انت اللي كنت بدك تفكر في بعض الاحلك لكن في بيتك كنت والله لا اشتق ابن السيسي مع دانك المره ممكن كانوا في بيته اللي ما ضاش عليه ايه الرسائل برضه ما عليه الرسائل برضه ما ضاش ممكن يضربك تعال ده في قلبك وزيك هذا بعشقها يقول له لا. انت البيت بتنقل وبتغير باليالة. في البيت التنقل وبتغير باليالة. طب انت كمتبرجة واجي اقول لها المرودين مش اطبع بعمل بيت. طب انا حرق كلية ما ليك راح تفوق. ما لك رهوز في امور لها بدي من عليه. فيها ما ينفرحش. هتنقول امر له ايه. اللي هو الضرب ايه. هذا عليه. موضي عليه. يبين اخلنا روضي سؤالي. رسول صلى الله بعد القلب فمن لم يستطع بعد القلب. قال ما من لم يستطع. قال وليس بعد ذلك من الضمان وقالوا عبتي خرداني. ليه إخوة؟ لأن ممن ادعى العجز بالقلب فهو كاذب. وهو أنت قلبك لم يكنش إلى ربك سبحانه وتعالى. أنا أخذك بالحب وأنا مش عايزة مصفية. هتدي اعرف كده ليه ده قبل بيت الله سبحانه وتعالى مش ما جعل ربنا الخلف الاعلى ايه وذكر ربنا يكره مثلا على الدس الا من اكلها وقلبه مطمئن اذا تجيء سيدنا عمال يا رسول قالوني اسجد الرسول اشتم وفعله قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال العاب فعود ممكن اقول الله لو ان نصرني شاكا الرسول انا مزعلش منه? ممكن نقول الكلام ديه نقبل يعني? ليه اخرى? ده قلبه ده عمل قلبه الرسول ف... و... وليس بعد ذلك مكرهوش بسيب النبي. اقول له انا الرسول بيش تقول النبي كانت ما... ما ازعلش منه? ازعاد اخونا امر ايه? قلبي. هل قلب انا مش حد منكم? مزعلش? انا قال ما يفعل الكلام. دي بقى الانتزال ايه هو ضابط التميق بالقلب. نحن نسكوه دلوقتي لكن لا بد يخلنا ما ال... فيش بعد كده. ما بعد من تسيب المعصي وشايف الزنب قدامه تقول ده انا حدت بالقلب ما انكبتش. طيب بعد كده قلنا سؤال كده. هل يشتغل انتفاع بالحزبة الحزبة اللي ايه او معروفنا عن نكر يعني. محتسب يعني. لوذوبها وسط حالتها. يا اصحابيا يعني هل انا لازم لما معروف انها عموكر يعني لازم يقع في قلب ليفرندا يستجيب ولا انا عارف ليفرندا مثلا بيدخن ولو رحت قلت له قلت له يا فرندا اقل مش هيستجيب طيب انا برضه مش هيستجيب اروح اقول له لا ليه يا اخوات كما قال ربنا عز قالت امه منه لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَ لِلَّهُ وَمُهْلِكُمْ أو معذِين معلمشكم شايدين قالوا معذرةً إلى ربكم قال علّكم يبتقون يبقى الآول الأول يقولنا ايه؟ معذرةً إلى ربكم مش ربين ما حسنينيش أنا شوفهم في البيت وشغلين أفلامهم وانا ليه؟ ما نعرف أنهم مش هيشتجين قلوا معذرةً ربكم مش قد يضيب هنا ايه؟ انا قلت لهم إن يا رب خلاص انا ذكرت هذا لهذا زيك والله هي لو المجتمع كون متعامل بهذا بمطلقة من صرح حالي مجتمع انت رجل رئيس في العمل. وتحدث ناس مش عملوا عمل. ديت وقت الصالة. ما تليك ان انت ضرب انت تغير هون? ليمشو تصلي يا يا ابنت اهوها. قولوا يا ابنت اهوها. قولوا لو في حصالة. ها? ديت واحد يدخن. كيش حد يدخن في الشغل في العمل اللي اتنهين. يا أخواني أبود الآن. لذا انت لكل واحد فينا رأى واحد لأى معصية ذكرت بلا عز وجل. انصالح المجتمع. لك احنا كل واحد شايف واحد في الانتدام بالمعصية. هنعمل له طيب. احنا غير الكون. اخي معذرة يا ربكم. انتواعدوا بلا عز انا موطي له فلا مسجلش خمارس. تذكر انت مذكر لست عليهم لمسألنا لهم لقلوب البشر. لكن اتكرروا لازم اردوا. نادا مردوا انت اي انت, إنت, إنت كيف تفتح في الشارك مع أصدقائك، واحد ما سبيح بقوله النبي، تسيبه؟ من أخي النبي من الثاني، عالم فلاحي بالله والنسل؟ من التذكير بلايه؟ لآدب كما بين النبي صدراء الحسن عرص يا أخوة بلابد الله هذا ليه؟ هذا الأمر، الأمر أول معذرة إلى ربكم، الثاني وَلَعَلْ لَهُمْ يتقون. انت مضمان. وهذه الكلمة دي ممكن ربنا سبحانه تخذف في قلبه الهداء. وتكون الهداء بسبب مين? بسبب هذين? قال لي يا اخو بقى ربنا فتح قلبه في التوقيت فاستجاء. ودر او هذا الاخر احنا كل جهة من الناس يعني تجد سبحانه الله في قلبه ايمان حتى ولو لا كان عصر. لكن في في فطرة فهو يبيع في فيه تأنيم مع نفسي ودأت من مش مستري حاله كم تنجي تذكره بالله عز وجل أما بنا عمشي وفلن يجي تذكره وفلن يقفل عن تعمل على هذا الجانب الذي هذا ليه بهذا الإنسان راسبه طيب نسأل سؤال النصوص الأولى في رسول صلى الله يعني مثلا نقول مثلا الريدة قد ايه مصوص الوردة للسنة في الريدة كام حاليسة رسول قد ايه كام مرة الريدة رسولة الرسول يبتحزين من الريدة كتير كتير له طب رسول ذكر القبوة دي ازاي هل يبني أقضي الصلاة وأزموا نوع دين لدرس دي للناس؟ خلنا الروحة ونفعه ونفعه ونفعه هل حصل كده بنينا عمل كده؟ مراملة خلنا كان ايه؟ وذكر الذكرى تبقى أول مؤمنين يذكر واشنوش بيذكر فلاته، بيذكر فلاته، بيذكر فلاته، بيذكر ما الغرض؟ الغرض الدرس انت تعمل ايه؟ استفدت؟ وتربعك اي شباحك بيعمل معصية؟ بيدي العلم تعمل ايه؟ تعمل ايه بالعلم لا. شفت عرفت العلم ده وعرفت إن أولا قلت فلان قلت واحد بني بيح كده بيعه يقول له فلانا هنشتري سيارة خدها كاش وبعد بني اشتريه قلت من قصة وخدها بعد كده منك كاش جيت إنتا شفت أنت الكلام. عرفت الكلام ده وجيت واحد فيها تعامل يقول له في الحرابة بيع ده الحراب على الشرع من كاف إيما أنت ذكرت وده الفائد في بيتك إنت شفت ابنك أوليا فلانت عميش جيت ألف مرحباً ولك فإن الذكرى تنفع المؤمنين واحد طرح خلف الرجال كل من يشوف ملخها تعملين تجاه تدكيها كل من يشوفك يرمي السيارة يشفيها أمرا مرمولة بالأخي أبطلت تدكيها عشي قطر أن ينتهل من مرورة إنه إنسان يقول أنه ليس إنسان عايزة على المعصا كده هو؟ لا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما أذكرتها؟ شو بقولوا فرقنا. فرقنا. فرقنا يا, يا. فرقنا يا إخواني يا إخواني لا مع أخا الجمع وشو فرقنا على الفرق؟ ومتشت تبني بالفرق فرقنا بيذكرني بهذا ليه؟ بهذا الأرض فرقنا. فرقنا بعد كده يا إخوان أما مهم جداً لأبد من المفاصلة لابد منين من المقاصر الإنسان أنت شغف في شغل في عامل بسك ومعاك زميلة الشغل في عملة بدخل فأنت واتول يا بريال من التدخين حرام وجدت لك فتوى ربالما كلهم من التدخينين حرام ودي فتوى تعقص مضال ده حرام بعد ما ذكرت كل التذكير ده فأنا بالله يقول السلام من التالي. انا ايه? انا مبتلت موضوع مش قادرة مقبل التدخين. فادعين. ودعو الله لي. انه ماشي هادعين. وتدعيه بالفعل. انه ربنا يهديك. لكن قبل مسكي ولاحكي لو هيدخل ومعليش اقل انتظر. بس ان يفعل شاطر انه انت. انت بتفعل مقصيف متان خلاص? فمعليش انا روح اتخبر اكون وفق اتخلص علي. لما تشربها أنت فينك؟ والله إخوة ما هيعمالها تاني المرة وردونها الثلاثة أخي خلاص <تصفيق> بتاهم المكة. ليه؟ لأن إخوانا ضابط التغيير بالقلب إيه هو؟ أن تقرر المعصية دي والأمر الثاني أن تترك المكان إلا بتوزن المنكر فازول أنت عاد خلاص؟ إلا بتوزن المنكر فازول واحد قاعد مش مشغل أهل الحرارة ويكون مشغل أهل الحرارة بس ما ينفعش أنا وأنت وأنت بتعصيل له ويعني ويحوينا سف واحد مينفعش أقعد معاك أنا كي خلاص؟ أبقى يا إما أنت دي مش اللي سيبه لكن أجيبك أنت بتدخل وأنا عاعدين بك هاتلوا اللاعب خلا بقدعك بس أنا بقى انكرت عليه خلاص أبدا لابد يا أخوانا من المفاصلات لازم المفاصلة دي مشغل أباك من الله يفهم أنك أراكي السيارة مسافر يعني فالمهم الصوارة طبعا مشغل قرآن وصف خافر في واحد مشغل بين موسيقى والله والله كذلك والموسيقى على صفحة هي تعالف موسيقى خط كده ورزك متعراش انت من المشغل إما أنت مش عالف فليت السقمر راحني ويقف قال يخونا يمشق الأغاني قالوا أنا قالوا ما عالش أقول لكم أهل قالوا بصنا السيارة هتفلها تنزل هتفلها تنزل أنا ما شغالش أصلا أغالي كنت في السيارة قبل هوا ما جدت السيارة مفاصلة ما ينفع أخواني طويلة أنا السقوية عمل بتيجين وفرخ وأنا هروح بالصحبة عشان ما أزعالش أبوية وعشان ما أقول ما ينفعش أنت أويك أنت والمعصير لك المعنى يقولون والله فأنت هتعملونه دي جيب؟ مش عمل. هتجيب ومش عالفهم. أنا أقعد معك الزيالة. ما ينفع أخوان الأهل ولا يفعل معصير. أنا أقعد معاه ونقوله والله. ولذلك أهل القرية انقسموا كامل. الثلاث أقسم. ناس فعلت الدم. وناص راضي يقولون بيعملوه ده ما انتردش عنه. يقول الأهل الإيمان ألا بص ما ينفعش إن إحنا نعم وأنتم تقوينا في البلد مكان واحد. نعمل أليس بالبلد والصير. نعمل لكم صور كده? تقعدوا انتم اه نعمل? هنمضي مفاصل? نعمل صور? وتقعدوا انتم ده احنا نفصل عنه. ما يمتع فانا هون يا كون. انت تراحب يفعل الدم وانت قاعد معاه. قاعد ثم معاه في البيب والشغال بيقلب في التنوية تجيب اغالب وقرار بصاته وتلباته وحالة زي جده. وانت دعلي وصف لأهم هتقلب. يما يوم ما عايز نعود معاك؟ يبقى ايه؟ يقول لي فيكش محصيه بيه. شفت المحصيه موقع. انكرت انا انكرت بالقلب. وقاعدت يعمل. الكلب بالقلب لازم يظهر الاصر عن جوالك. بتعمليه؟ تدرك المجال. ان لم توزل المنكر فزول انت عنه. مش عرفة غير. بتعمليه؟ كله خلاص خلاص. بصاني عشر بعد ما تخلص لكن شغل المجاملات ده وانا احنا بإيهن. ده ليس من الدين. ما في مجاملة في المدينة. بما انت شفت, شفت النصر انت بقادره واتيله وتيله وتيل الأدنة واتيله وانا تدعيه ده تعيينا. بنا نهديك ذلابه وانا بنا نهديك اي اخوطات القرآن من هنا. انت قاعد في المعصية وانا قاعد معك ووقت المعصية ما تلعش. وقت ارتكابه للزم لا تجلس معه. فأهل القرية ناسم. قال لك احنا ما نفعش فضونا في القرية. فنأننا نفصل. فصل. فصل فبأهل في ناحية. والذي برتكب الزم والذي ساكت في مين. ما حصل؟ أن المولى تبارك وتعالى ما سخهم قرى ده. مين يخد ارمنيتوا قال فانجد المدينه مين فانجد المدينه نهول عن السوق كما وعدنا اخونا في قائبس والاثنين اخذنا المدينه ظالم بعدين باسم ما كان في سوق فلما عاتوا عملوا على قلنا لهم قوموا قردة خاسئين بعدين اخذنا معاهم فتاخروا علينا طبعا مش جون يفروز عليهم يدخلوا اعفين ايه? ففيهم ما يسمعشوا حسي يوم. واحد منهم قليل يبصوا وحشوب الناس تعمل. فنظروا لي فوجدت ان الله مسخه وانقرد. فاصبح القرد يأتي لمين? الى قريب. هو يعرفه ولكن وليعني يعرف فالقرد. انها ما رفوش. لكن هو ايه? هو يعرفه. خلاص? مسخ وانقرد لماذا? القرد دخلنا حيوان شبيب الإنسان لماذا ربنا مساقاهم قرادهم؟ لأنهم أتوا بعمل شبيب المتحاياهم شبيب الحلالهم نحن أعطينا الشبكة من الجمعة وخدناهم الحد فشبيب الحلال فربينا مساقاهم بحيوان شبيب منهم؟ شبيب بالإنسان فقلنا لهم كونوا قرادة خاصة فيهين خاصة عصر. في هذا الخطر؟ ثلاثه قادم ان شاء الله اثنين قادم ان شاء الله اثنين باذن الله عز وجل نقدر ان نتحدث عن الحياد وافاد الخبراء ان الناس بتتعاد حتى لك تحايل على شرع الله عز وجل من الناس بتدي منها ايه تتحايل على الشر خلاص هو ده يعمل الزن يقول لك اعملها اسمع انت عاد التحايل كثير خاص بالنين دول خدوش يبقى فيك تروح من في الشارع ده ولا لو ضغطت على كل الناس مش هعمل حاجات فيها اللي انا هترشح على وجهه المرض ده شخص الله يا عمي ولا راح اسب بيتي لأولادي وننبيت جماعة ونأخذ لنا اسبوع اسبوع دعوة ونعم ما هو انفعل لنوصل لنا في انت في عاملة كلمة التي تعملها انت تدعو لبعض اتراجي مسلا عد شغفة في الوظيفة وانت عبولة بأدلنا القرارات اعمل حق والنبي يا خلق والله احبوشي اللي تبتألون معرفتنا عنه نرسل الله طب بيحلفوا رحمة بمتاحة تغيير اللي عادي. انا في الشر وشاف واحد وراء ما حدت اخي. نجيكش تريفها دي. ولا بودي القدرس. نعم. هاتنا سواتين? بص الله على الورق. فضل. بصنا اه? ورق نعم. بروح اه مدى الورق دهن على الورق. الورقة دي فين? بل. وبينك بعمل ايه في وراه ياندي انا هو التسويق التسويق ودور البرق انا عم يشوف نعم يشوف اللي يجب انت اللي بعمل عليك ربط بعمل عليك انسابات الناس اللي بمبور ونباب ادعاء على الديك نعم من قربصات نعم من قربصات والعبالي كس انت ابراه بمكسط والعبالي ده مشكلة بقوله يا بزي وقت يا عام الشيخ وعليه. وليما دلوقتي احنا هم نتغزل من لنا قالوا انت خربتوها عام الشيخ. وانا هم نتغزلت لتربة المتخابات. انا ما نشتغل المتخابات هادة. هاشو بتبعد لحيات ما نقول بهان. او ما عارفش كي. انا تعام الشيخ وانا اتبع انا انا اتبع ولا تبع العباسية ولا تبع آه... لازم فران ولا مش... ما تبع لحيات ده. هراص وانبغي بكل مسلم ان يكون كلاما. ما تتبع احد ولا في احد اخلاء لامورك بامر ولا تنفسي انت خدواتك مال لرسوس رواع سيدي. شوف فينك شوف تفرق قدوده فينك. ليس الحزب ولا الجماعة. ابدا قدودك من تختدر منك رسولي بحيس الله سيدي. ومنه الصحابة. ايه دولة فيه ليه? ايه هزا عالت بداية. انت عليك الميكروباكس. او ما سمعت عليك معاشر سنة سمعت على عنز. اذا كان في دل ده الواحد قاعد وما فيش غيره. وان يركب الموسطى دي عمجنبات في الشهر. خلاص انا هو دي انا في اموري عن الامر ايه? يسادي اه قدر ايه? كل الامر يتقدر ايه? كل ايه? ايه? مش عاود معك انا تقول ايه? انا اصدقى الواحد لسه مفتي فترة جده. يقول لك بس الادا الموسيقى الخفيفة حلالة. الموسيقى الخفيفة. بخلقة دي عملها يعني, يعني أخذ الشيخ أو أخذ الشيخ اسمعني بيه الانتاج بيه خفيفة؟ والذي إيه؟ <تصفيق> ما في كأنه أقول ده ده يا بوده فحنا فحنا تلكيبته ولي يا ميوار ايفل بتاع ده؟ قال لك عم الشيخ بص انت عار ولي طب علي شمع صايم ما يقول لك هو؟ ليه نفسك الموضوع المشوار حالك يقول لك مشوارك ومسو دهدك إبقى أنت إبقى أنت, أنت مضطرف حتى لدتوليك في حاله الاضطرار يا اخوانا الضرورات تبيح المحظورات اتجاهات الاضطرار انا حولت ضل على في الشارع طيب ها عبد في الشارع نازله السكه مثلا ها يعني انت بتدفع خلاص البتاع ما ده كنت ده كله كده يا عم الشيخ كنت كل, مو... كل تسامح فانت فانت تقدر تحولك لكرسي كويس 70 انتنام لا بس الامر عند انسان ان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده خلاص يا اخو ده صوره عيد عاد كل ساعتين ولا تدئ امورنا شرارا علينا من يا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم ورحمة الله وبركاته أشهد الله إلا إلا أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته